يا لاني يا لاني لله نمشي في مناقبها والله قدر لنا نرزاق وعجالي حث المطايا وشخدها وغربها وقطع بها كل فج دارس خالي لس المخاطر ولا تخشع وعجبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السمن عالي ما فقط البست في عالي مواني بس على الأرزاق الأرض لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها وقطع بها كل فجدارس خالي الأرض لله في مناكبها هلا هلا والله قدر لنا زاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي دس المخاطر ولا تخشى عواقبها الموت واحد ولا عند الحذر جالي إن المنية إذا مست مخالبها تدرك لو كنت في جو السم العالي نمشي في مناكبها والله, والله وعبها كلف جدار خالي ما فرت الاسد في عالم مراقبها تسعى للارزاق ما حنت للاشبالي والشمس في برجها والغيم يحجبها تجفي وتجبل لها فلفل كمجدالي أعظ لله نمشي في مناكبها والله قدر لنا زاق واسم كواكبها يا مجري السفن في لجات لهوالي ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها والغيث محبوس يا معبودي يا والي العظل الله في مناكبها والله قدر لنا رزق واجالي اللي المطايا وشرقها وغربها وقطع بها كلف جدار سن خالي يا الله من مزنه هبت هبايبها رعى دهابات له في البحر زلزالي ريح العوالي من المنشات جذبها جذبت له من جبى مطويه الجالي بياض لله نمشي في مناكبها شف المطايا وشرقها وغربها واقطع بها كل فج دارس خالي ديمومه سلبت وارخت ذوايبها وانهل منها غزير الوب الهمالي تسقي ديار يا ربي لا تحاربها ما عاد فيها لبعض الناس من زالي ظل لله نمشي في مناكبها والله قدّى بنا أرزاق وجالي حث المطايا وشرقها وغربها واكطعبها كل فاجد دارس خالي يا رب توب وروحي لا تعذبها بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي وزك صلاتي على المختار نهبها شفيعنا يوم حشر فيه لهوالي يا